و ع ض ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي you k n o 「今夜はここに来 لن تخشى قلوبهم لذكر الله وانزل بها الحق God Thank you.